أ ص ب ح ن ا و أ ص ب ح الملك لله والحمد لله لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أ س أ ل ك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده و أ ع و ذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أ ع و ذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أ ع و ذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر